Bismillahirrahmanirrahim Hameem Aynsin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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم يوفقون